الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يقدم لكم هذه الماده اللهم صل وسلم فاتقوا النار ولو بشق ان نتكلم عن الصدقه عموما يعني وان كان جاءت صدقه بنفذ العين لاخيم يبقى الحكم على التعميم انه اذا كان نصف كما بيكون سوف في انقاذ الانسان نفسه من النار فما بالك بأنفق أبوالا في بنافذ جد يركع ويوجد فيه لله وتعنى فيه كلمة التوحيد لا أشك أن ذلك يعني من أنفعي القروات التي يتقرب بها الإنسان والمجال مفتوح والميدان بتاع التنافس أنت تخليك بالخطة دي بتنافس مع أخي يعني شوفت هذا؟ أخوك دفع عالف ما دفع زور السلم تقول وما يتاقي دفع عالف أنا أتصبع عالف داك ممكن ما انظر حمد ذلك انت لكي يبقى مرياض بس داك دا فعليك انت ففيك كافة تدفعني تريد الميدان دا من دا, دا التنافس فالناس في الميدان دا دا ما تنافس الصحابة دا في الاحدي الاول وعلى عمر اتى بنصف ما انتلك ف... وقال أبقيت الاهلي النصفة الاخر جاءه بكرا صديق والتخطر بكل ما انتلك ما ماذا أبقيت الاهلي قال أبقيت رحمه الله ورسوله من اينا الناس في الميدان بتاع الانفاق في هذا المستوى ها؟ هذا المستوى ما دعني له ضفع عليك الترموم وطالعلي كليب متعدك بالإعراض ما أمنا تعملياتك هذا ما أمني الصفيحة ما مشيه ما أمني جاء من خلالي هذه الجهازة انتخلت ليه كليب والله تعني ما دعني له شغل نحط له قريب سمسا وانا اشغلانه ما قد عرفينهم يعني يعني الاتحاد والخلاب موجه والناس الذين صدقوا بالقليل يبارك له في ذلك ويقل ولهم شوهر بعد الله عز وجل الاخر الذين تركون اعوانهم في ناسعهم يا اصحاب اليعواد يتفرجوا او يتسولوا كما في قرار الميزان كما الميزان ما هو بيزن يعني بيساوي ميزان الشعب التي ذكرنا في قصه المنافسه الناس ما عندهم طاقه هذا اللي جامعه دول اليوم والليله يقوموا ناس بقى في جماعه هو قاعدين جماعه ماخذين الصراديق طيب انا اسئله كثيره وانا وقتها ذاويت في الخطبه ولا في اجابه معايا اتساءل كان في واحد اتصل عليا التليفون وقال لي اكتب هذا السؤال كان الكلام ده حوالي ساعه اجازه وانا سباق وهو وكان مكتوب لي كان لازم تجاوب على هذا يقول تجادرنا بالامس مع بعض التكفيرين في قضيه الحكم من غير بعذر الله حتى كانت التقع بين امريكا فارجو ان تفصل لنا في هذا سوال ثاني اا قبل في ساعه كنت اناقش احد الاسلاميين في افكار التراب و ما فيها من انطلاق فقال لي بانه مجدد اسلامي بقول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يبعث على راس كل ميادع مجدد لهذه الامه دينا فما هذا وما ولا سي حد هذا او ما بعنا بالنسبه لي جوار عيسى انه انت انت ما لحقت بتاعت اخوات طبعا نازل ظهوره في الاونه الاخيره وعمل فيه مثل وطرعاً دين اتخرجوا من مدرسة حق الحي يوسف ومدرسة ابو الدستر حمى إسماعيل دينها شغال الناسة ومين الصادقة؟ مين كده؟ أبو عبدالله الصادق ومثال معاهم واحد وظنوا رانا حنانسيتهم وعلى دين الزاكر دينها المدرسة الآن الشغالة بالجنة للشباب اللي يكفروا الحكام والمرهجة وبالدوصلة فيها ونحن ربنا عليه أن نردد عليهم المحاضرة كاملة موسقة بأقلتها في مسجد العربة رفعت فيها المصادر وهي مصادر تلقى في الموقع بتاعي او تلقاها مين في عيال جماعه اسمع حوار قلبي مع حوارات العصر ذكرنا فيه الادله من 48 مرجع كل كتب الدين في تفسير الايه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ذكرنا فيها الادله من كتب التفسير انهم القف بتاع تكفيرك بكلام على الاطلاق بمجرد تركيب اللي تحبوا بالشريعة القفار دفعوا مفهوم الخوارج اللي تقول الكلام ده ده خارج وادول إذا كانوا سلفين فعليه ما بتنجل التليل والله إنت بتدعي سلفية سعيد على ما نجه هؤلاء إبنا لكن أفضل الآية من كل تصامر التفسير بيذكروا أن الخوارج يفهمون من هذه الآية فعبا واحدا وأن كل من لم يحكم الشريعة هو كافر يكفروا كل الحكام ولكن مفهوم الآية وده كلام موجد ملخص بدليل كل الزلف اتبنوا عنهم الحكومي في تفسير الطبريب بكثير تفسير القرط ويقولها ابن مزعود وابن التامعين إنه الحاج في تفسير الآية بيكفر ديه أداره أطلب ندرك ديه في الحكام الذين يحكموا الشريعة إذا كان عقديما الكفر يعني ذي اليهود والنصارى لأن الآية ذات يهم فذلك الآن كفار بغير أن يحكم حتى لو, لو حكم الشريعة وهو يهودي أو نصرائي ما أشروه كان لينه الآيات ده فيه بصدر لكن على حكام المسلمين ذه حكام بتحكم بالإسلامية بتحيننا هنا أو في العالم حاكم بشكل لا إله إلا الله وعنه محبص الله وبيقول هو مقتلز بحكم الشريعة سيب بتحيننا قديره فالناس شريعة ما فوق انت كيف عن فضله لكن ماذا يكفرهم؟ إذا يحقها للعالة يقولك الله يا أخي التعذياب من التحكيم الشريعة وفي ظروف في قرارات داع المجلسات من شاء الله من أبناءهم من رأة خالق من المجلسات لكن يعترف بالشريعة ومن أدماء ومن أجلات بالشريعة وكام ذلك أزهل الجماعة ذلك بكفر وحاكم من أرائح في الجماعة من أجل ذلك غفار إذا عددت غفار أنت جاهل فهمتك؟ إذا قلت عنهم غفار لأنهم لم يحكموا الشريعة فأنت جاهل ابن الشريعة للتعبير آخر انت تقول جاهل ابن جاهل ما ممكن بقيم له شريعة هو جاهل ماذا بي اعتقد الحاكم من تحكيم الشريعة ولكن لا اي سبب من الاسباب تركها تحكيمها فهو كافر دول ده كفر الآذر ده اسم الكفر الآذر ده ما مانا انت جاهل يعني لو كافر يا اخي خافيه منه هو هدين من الحضارة قالوا انك أسمع طبعا نقرأ تعصونه ما اكتعارك من كفره لي لأسك تبتلين هكو ما ولو عن فريع كالفردو انا أخيك منك وانا خيك منك فانا ايه ده ما يجب التفسير العباد يكون في تفسير الآية وذا ليه حكم الرفح كما قال ابن ثيمية في في مسألة التفسير الآية إذا كان من العبادة على قد التفسير وذكر ذلك السيوثي في الاتقال ما ذكرته هذا وذكر ذلك الحكم مصدر إنه تفسير المعباد له حكم الرفحي للإباع السلم إذا فرسر آية ما تقول ليه ده إذا رأى ابن عباس ألا مختلف معه والله إنت إنت الاخير مع ابن عباس يقول إنت ساخر أين ؟ إنت قد نظر ابن عباس أسوأ سامر ابن عباس أسوأ سلم قال الله هو فقيه في الزين وعلمه الكأويل وين في أنه من علماء صحابة فتفسيره مقدر وإن لم ينفعه العلماء قال عباس ابن عباس أسلم فله ابن الرمي أسلم ابن عباس قال لا يكفر إذا ما هو كمر دون كفر إلا إذا جهد نرخص الكلام قال ليس الكفر ليس أسعبه شنو إليه وإنما هو كفر دون كفر فإذا جهد الثكمة بختام الله فكان كافراً كفراً شنو أكبر إذا جهد الكفر فهنا ما بعترف من شريعة أو الديمقراطية من الشريعة أو الديمقراطية حتى الشيء من الشريعة أو ما بفرق بين الشريعة بين الديمقراطية أو أنا مخير في إنه تحكيم الشريعه لما يثبت في الحاله دي بياخد شراه اخضر اما اذا اعترف بتحكيم الشريعه الحا سواء في البلاد دي او غيرها شيء اي بن ما دام هو الاصلي الاسلام واعترف بحكم الشريعه وانه هو الذي يجب ان يحكم ولكن لو هو في نفسه او في اي سنه ترك الحكم بيه فهو لا يكفر حقا لانه الكفر فيه كفر ادنى من الكفر طبعا كده في العقيده دي العقيده بتاعت الاسلام عند السلفيه كما قال ابو جحفظ او كان الحكم غير من عزل الله قد يكون كفرا اكبر وقد يكون كفرا شنوه اكبر بحسب حال الحاكم فاذا جهد الحاكم الحكم بالشريعة في كتاب الله فهو كفر اكبر او اعتقد انهم خير في ذلك فهو كفر شنوه اكبر او اعتقد ان حكم الشريعة هو حكم ماليه من شريعة واحد فهو كفر شنوه اكبر لكن اذا اعترض بها وهو حكى بغيرها فهو كفر دون كفر كما قرر عباس سداد منعج انت على سداده ملخص الكلام تراجع في كل قدب التفاثير التي تعتمد على الأسعى المساعدة على فتوى انت عبادنا الجواب على هذا السؤال وهذا خلاب ملخص انت على التبين إذا اقتنع اقتنع ما اقتنع فلهم في حاله على التبين حقا بس انك لا تأتي من احبك ولكن الله يدي ما يجاء انت على الكرام مش قاعد يقول كنت اناقش احد الاسلاميه في اكل التراب والله في اتصال فقال لي انه بجد يقول عليه الصلي وسلم ان الله ما يقبل صلاه كل بعد عمل ذلك طبعا اي عاقل ما يشتغل واي منطق ها تقول لك انا بجد والله اي عاقل ما يشتغل الا منطق بالنسبه الاسلام كانت كالاسوداء نفس اي شغله تراب انت يا اخي لا بقولك بجد بجد التراب والشغاله بتاعت الله اصدق يا جمال زي كذا على تاع الفرضه اصدق يا جماعه يعني طول وقت التكتيك يقول اه توفق يا اخي يا اخي قلت لك اقوم بيجيته زي كذا كم واحد بيجيته قلت لك تقولوا لا قلت شي فا ما عمل التجديد الحديدي على الصحيح لكن ما عمل الحديد ان الله يحفظ على رأس كل 100 عام بنجد العافيه هو مشروع ليها. لما ترد يعني الحديث قال التجديد ليس تجديدا للدين وإنما تجديدا لما فعلوا الناس من أشياء يمكنها الدين يعني التجديد قال الدين ما بتجدد يعني هذا الجديد شو يجدد الصلاة الصباح تجيبوا ليه يعني تجيبوا ثلاثة رقائات جميعا كان ابنيتين واسد رقائتا تجدد شنو الـ الـ تجدد الغنب الإثناء قال حرام كعب والله يا, يا جدتنا واذا ما كان حرام لكن طبعا الكوكيه ان احنا نزرع فيه شويه وما يذيك وما يفرط كويس وبناكل بسوق وكله ورك طبعا واحلى اجيت تشوفينا فقال التجيد التجيد هو ليس بالتجيد الطبيعه جت ان التجيد في المطايب الخطيعه التي يمارسها الناس وده في دليل الكلام ده ما قالوا قالوا دليل قالوا بحديثة بمريرة وقدوا بصريح مفتن دار معنا لا تضعنا الكلام أنا بأس أنه قال بدأ الإسلام غريبا بدأ غريب بجدد الناس ما كان عندها شغل بتاع جاهلية فعنده طهيب وكتلوا بالكيحية وخشية العار وخشية الفار وهو يأكل رئيلا فالإسلام جاء جدد البنج الباطل الثاني قال وسيعوض غريبا كما بدأ وطوبة للغرباء الغرباء ده للمجددون الغرباء ده للمجددون كيف ده؟ قالوا من هو يا رسول الله؟ أباكي من رسول الله سلام الغرباء قلوا المجددين ذاتهم قالوا يحلوا الحرام ويحرهم الحلال قال الذين يصنحون ما أرسد الناسه يقولون فرقة التجديد بفرقة الحديث دي أبي هريرة التجديد الفتاة اللي ألفوه الناس عنه إنه دين دربيو جبتوه تي يقولوا قاتل <سؤال> ها على هنا على جا على هذا ولا ولا ها لكن انا غير وافته ونتفوا لغه الكلمات <سؤال> واللي <سؤال> بمجرد بعد دقه صايره اسيتوت تشوك ولا اكثر اكتت برضه استغربت على الاتصالات اسيتوت ود قلت مفكوا يعني فكروا غلط كانوا لا الشيخ يقولوا لك حرام اي لا تجي تولالا ولا يا زوجتك ومراتك وتصير عليك انت دايتك التقني ترجع نفسك وتحكي عن قضيه الشجاع لكن انت تجيب تجيب شروطك تجينا على كيفك قدينام بتيجي حتى الارض او تستقبلني دوام ومساء مسون مال من بيسال خطري شو وخطه هو يعني بتتلغي انت ما انت بقيت رسول ثاني وليه اذا انت تعت على الحرام وتستحيت على الحرام وتحرق الحلال وكل مجدد اي زور غرامات وشغل فالتجديد هو العمل في تصليح ما اصل بنا من الدين فيجدد هؤلاء الناس بامره في الشريعه الاسلاميه إلى ان يساعدوا الى الحق ودقق معنا الكلام الكلام طويل ونلتقي ان شاء الله صلى الله على محمد وربي تقابونا واحكوا في النور يا اخوانا كنا تسالوا على ابو يامن النور واحد من اخوان المصطفى معانا قلنا بلغنا الخبر قلنا تسالوا على ابو جميل قطن ان شاء الله